الباب الرابع طبائع العرب ونظمهم الفصل الأول أهل البدو وأهل الأرياف من العرب تمثل حياة قدماء العرب سنحاول أن نرسم بإيجاز في هذا الفصل والفصل الذي يليه حياة العرب بعد ظهور محمد ببضعة قرون فبالبحث في طبائع العرب وعاداتهم نستطيع أن نقف على مصدر نظمهم السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة لدولتهم ونستنبط خطوط هذا الرسم الموجز الأساسية من التأمل في حال العرب المعاصرين واستقراء مثل هذا لا يصلح لغير عدد قليل من الأمم سيما الأمم الشرقية التي ندرس تاريخها وسرعة التحول من أظهر ما تتصف به حضارة أمم الغرب فإذا ما قابلنا بين عصر شارلمان وعصر لويس الرابع عشر مثلاً، بدأ لنا عالمان مختلفان أشد الاختلاف في الفن والصناعة والعلم والحياة الاجتماعية واللغة. ولكن التحولات التي تحدث بين دور وآخر لا تبدو بعيدة الغور، إلا لأن التاريخ لا يبالي بغير الطبقات الاجتماعية العليا، فإذا ما نظرنا إلى الطبقات الوسطى أو الدنيا التي هي ركن كل أمة، رأينا تحولها ضعيفاً إلى الغاية. فالعلوم والآباب والفنون والصناعات التي تتألف من مجموعها حضارة أحد الأدوار لم تكن غير ذات تأثير ضئيل في المجموع مع انقضاء القرون فالفرق بين صاحب لشارل مارتل وأحد حفدته في زمن لويس الرابع عشر عظيم لا ريب وهو ضعيف بين حداد أو تاجر أو فلاح في عصر الأول وبنيه في عصر الثاني واليوم قلما نجد فرقا بين الفلاح البريطاني الحاضر وأجداده الذين ظهروا منذ ألف سنة، ومهما يكون الفرق ضعيفا، فإنه موجود بفعل البيئة على كل حال، فالفلاح البريطاني، وإن لم يفق أجداده في مزاجه النفسي، نراه وهو محافظ على لهجته الإقليمية الخاصة، وهو قابع في قريته الغامض أمرها، يعيش في بيئة تختلف عن البيئة التي كان أجداده يعيشون فيها، أي يرى وميضاً من حضارة تتحول باستمرار، وترى رب أن أمم الشرق لا تتحول ونحن نرى أن أمم الشرق تتحول قليلا في الوقت الحاضر لا ريب وأن طبقاتها العليا على الأقل كانت تتحول كثيرا في غابر الأزمان فالفرق عظيم بين أمير عربي من حاشية الملك أبي عبد الله الصغير وصاحب لعمر بن الخطاب وهو أعظم من ذلك بين عالم في جامعة بغداد أو جامعة قرطبة وأحد رعاة بلاد العرب الأقدمين ولم يكن التحول ضعيفا في غير طبقات المجتمع الدنيا كما يشاهد مثل ذلك في كل مكان كما ذكرنا والفرق إذن قليل بين سكان الأرياف من العرب في زمن محمد وبين ذراريهم في زماننا وهو أقل بين أهل البدو في ذينك الدورين ولذا نرى فروقا في تحول أمم الشرق كالتي رأيناها في أمم الغرب ونرى ألا يخلط عند البحث بين تطور طبقات الشعب الواحد الاجتماعية لما بينها من تفاوت ومع ذلك يجب أن يعترف بأن العرب أقل تحولاً من الأوروبيين بين قرن وقرن، ولم ينشأ استقرارهم العتيد عن زوال حضارتهم فقط، بل نشأ أيضاً عن كون القرآن دستور المسلمين الديني والسياسي والمدني على الخصوص، وعن أن ثبات أي أمر من هذه الأمور الثلاثة المتماسكة كان يوجب ثبات الأمرين الآخرين بحكم الضرورة. وهكذا لم يلبث المسلمون أن رأوا أنفسهم مقيدين بسلسلة من التقاليد والعادات التي تأصلت بحكم الوراثة، فأصبحت من الرسوخ بحيث لا تؤثر فيها الزعازع، وهكذا كاد الطبائع أكثر العرب وعاداتهم تكون ثابتة لا تتبدل منذ قرون، وهكذا أصبح من الممكن تمثل حياتهم الماضية بدرس حياتهم الحاضرة، وكان تحول أهل الأرياف والبدو من العرب على الخصوص ضئيلا وكان تحول أهل المدن الذين انتابهم الفاتحون أظهر من ذلك ولكن هؤلاء الفاتحين إذا اتخذوا القرآن دستورا لهم وكان القرآن نافذا في أدق شؤون العرب لم تتغير طبائع العرب وعاداتهم إلا قليلا وحاضر العرب وإن لم يكن لذلك التحول القليل صورة تامة عن ماضيهم يكفي لتمثله مع ذلك وبما أنه يوجد لحياة العرب الاجتماعية صور مختلفة باختلاف حياتهم البدوية أو الريفية أو الحضرية دائما فقد رأينا أن ندرس كل واحد من هذه الوجوه على حدة حياة أهل البدو من العرب لقد وصفنا سجايا أهل البدو من العرب بما فيه الكفاية ولا نرى أن نعود على ذلك مرة أخرى وإنما نتم الآن ما قلناه في فصل آخر بأن نصف معايشهم من الناحية المادية إن بيان عادات أولئك الأعراب وطبائعهم أسل من بيان عادات سكان الأرياف والأمصار وطبائعهم وذلك أن حياة الأعراب بسيطة إلى الغاية وأنها طليقة من تلك الزيادات المعقدة التي أوجبها الاستقرار والتوطن وفي الوصف الآتي الذي أقتطفه من كتاب لكوست تصوير كاف لعادات الأعراب أجل إن كوست صور بهذا الوصف قبائل صحاري وادي النيل العربية منذ خمسين سنة ولكن ما تسفر عنه حياة الصحراء من تبدل قليل في المعايش يجعل ذلك الوصف صالحا لتمثل الأعراب المغاصرين لسليمان أو المعاصرين لمحمد أو الذين سيولدون بتعاقب الأجيال إلى أن تبدل الأرض غير الأرض وتكون آسيا وإفريقيا خاليتين من الصحاري قال كوست يمطط الأعرابي صهوة فرسه وقت الفجر ولا يرجع إلى خيمته إلا وقت الغروب ويتغذى الأعرابي في النهار بالتمر وقليل من الذرة أو البر ويرعي فرسه بالكلأ الذي يجده في طريقه فإذا دخل خيمته عشاء ناولته زوجه كوب لبن وقليل تمر وعسل ولا يتردد الأعرابي إلى المدن إلا ليبيع ما تنتجه مواشيه وإبله وخيله ولا ينام الأعرابي في المدن وإذا ما نزل الأعرابي بأرض زرع في بضعة أفدنة منها ما يحتاج إليه من البر والشعير والذرة ويبدو الأعرابي على خلاف الفلاح الذليل فخورا بحريته ذا خطو ثابت وعينين لامعتين ثاقبتين ولا يصاب الأعرابي بما يصاب به الفلاحون من الأمراض لقناعته وحياته المنظمة ودم الأعرابي صاف صفاء نسيم الصحراء الذي يتنسمه ومن أهم ما تعتني به الأعرابيات حلب الشياه والبقر وصنع الدقيق بمطحنتين يدويتين صغيرتين وصنع الخبز والطعام وتربية الأطفال وحوك الثياب الصفيقة والبسط والخيام وإذا ما عزمت القبيلة على الرحيل ركبت نساءها الهوادج اثنتين اثنتين والهوادج نوع من السلال التي توضع على ظهور الجمال وتصنع من أغصان الدفلة ويبطن أسفلها بجلد الضأن ويستر أعلاها بنسيج للوقاية من تقلب الريح وهج الشمس ويأخذ الأعرابيات بعد أن يجثمن في الهوادج في طحن البر بمطاحنهن اليدوية الصغيرة ويهيئن العجين ثم يخبزن الخبز في أول موقف على الملة أو على موقد صغير أو على الرضف ويستعملن بعر الجمال وقوده وتكون خيمة الرئيس في الوسط وتليها خيام أبنائه المتزوجين فخيام الأقرباء فخيام الخدم وتكون الأفراس أمام الخيام لتكون حاضرة عند أول إشارة ثم تليها حضيرة البقر والإبل والضأن والمعز وتصف الجمال في الغالب حول خيمة الحرس على شكل دائرة وتنصب خيام الأرصاد الصغيرة بعيدة من المخيم قليلا للرقابة ليلا وتكون تلك الخيام قليلة الارتفاع ولا يستطيع المرء أن ينتصب في غير وسطها وتظهر مربعة الشكل ولا تكون مدورة مطلقا ويمكن إغلاقها من كل جانب وإن كان شمالها يترك مفتوحا لدخول النسيم وتصنع تلك الخيام من المرعز والوبر وينحدر عنها ماء المطر من غير أن ينفذ منها ولا تؤثر فيها العواصف والرياح والشمس وأضيف إلى ما تقدم ما تشمل عليه تلك الخيام. من متاع بسيط ملائم للحياة البدوية فكل خيمة تحتوي على أسلحة ورمح طوله ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار ولوح حديدي للخبز وقدر للطبخ وإبريق للقهوة ومحراس لها ودل وبضعة ثياب وما إلى ذلك ولذلك ليس من العسير أن نعلم أن أناس ذا احتياجات ضئيلة كأهل البدو لم يعرفوا سادة لهم قط حياة أهل الأرياف من العرب الحياة الاجتماعية يسكن جزيرة العرب وما جاورها من البقاع في كل زمن أناس يعتمدون في معايشهم على الزراع ويسكنون الأرياف البعيدة من المدن ويخضعون دائما لأحكام بيئة واحدة مشتملة على طبقة ضيقة من التقاليد والعادات ولا يعانون شيئا من التحول المهم غير ما يتحول به دينهم وأولئك هم الذين يجب البحث في أحوالهم للوقوف على بعض ما جاء في القرآن من النظم وإنني أتخذ من مختلف السكان عرب حوران مثالا للبحث وتقرب من بادية الشام بلاد عرب حوران الذين هم من أنصاف المستقلين والذين أجادوا ميسيو لوبلي درس شؤونهم في كتابه الممتع عن عمال الشرق فنرى من المفيد أن نبحث في أحوالهم لنتمثل كيف يعيش السكان الذين تختلف طبائعهم عن طبائع جيرانهم من أهل الحضر وأهل البدو ولنعلم ما نشأ عن هذا الجوار من النظم يعد أهل حوران الذين أدرس حياتهم الاجتماعية من العرق العربي وإن لم يقيموا بجزيرة العرب فقد كان يسكن حوران بعد ظهور المسيح بزمن قصير قبائل عربية من القحطانيين على رأي فيتسشتاين كانت قد هاجرت من جنوب جزيرة العرب وأقامت دولة السليحيين ثم دولة الغساسنة التي كانت تحت رعاية الرومان ونصب فليب الذي هو من عرب حوران قيصرا رومانيا في سنة 244 ميلادية وليس بمجهول أن عاشت دولة الغساسنة 500 سنة ولم تنقرض إلا باستيلاء خلفاء محمد على أملاكها ويعود إلى الغساسنة فضل إقامة الآثار العظيمة التي لا تزال ماثلة في بلاد حوران. ولا سيما في عاصمتها القديمة بصرة، ولا تزال ترى هنالك كتابات بالخط الحميري، الذي سمي باسم لغة بعض القبائل القديمة في جزيرة العرب، ويتألف عرب حران المجاورون لبصرة من أعراب وحضريين، فأما الأعراب فلا يظهرون في حران إلا صيفاً، ويرحلون في الشتاء إلى العراق أو إلى وادي الأردن، أما الحضريون فهم جمع من الزمر التي تجمع بينها صلة القرابة، فتخضع لرئيس أسرة خضوعا تشابه به نظام القبيلة الفطري كما يرى وجميع تلك الزمر من الزمر الزراعية وهي إذ كانت قليلة الأهلين بالنسبة إلى اتساع الأرضين الصالحة للفلاحة لا تحرث كل واحدة منها سوى قسم وأردوا كل قرية مشاعة بين أفرادها ويستطيع كل واحد من هؤلاء أن يزرع منها بنسبة ما عنده من البقر وتباع الحبوب التي تزيد على احتياجات بقر كل زمرة وجمالها من الأعراب أو من تجار دمشق أو أن القوافل تنقلها إلى سواحل سوريا لترسل إلى أوروبا وتكون المنتجات مال الزمرة الدخل القليل الذي يناله بعض الأفراد من بعض المصادر وينفقونه كما يشاءون وتعد الصناعة هناك في حكم المعدوم تقريبا وذلك أن الأهلين يصنعون قليلا من النسائج ويبدعون ما يحتاجون إليه منها من تجار دمشق الذين يشترون حبوبهم وتتألف كل زمرة من أسر كثيرة قال ميسيو ديبلبا لا يدل اسم الزمرة التي تضم أناسا كثيرين يعيشون تحت سقف واحد على كل واحد من أفرادها دلالة واضحة وإنما يضاف اسم ذلك الفرد إلى اسم أبيه فيقال فلان ابن فلان وإذا ما كان للوالدين ولد أضيف اسم كل منهما إلى اسمه فيقال فلان أبو فلان أو فلان أم فلان وفي الغالب يحذف اسم كل من الوالدين فيقال أبو فلان أو أم فلان وإذا لم يكن للزوجين ولد لم يكنيا لما في التكنية الوهمية من السب ويتسمى الناس باسم أسر حينما تكون أسماء هذه الأسر من أسماء ذوي المجد والجاه من الأجداد الذين تصلح أسماؤهم أن تكون مدار فخر للحفدة وقد جرت العادة مع هذا على إطلاق اسم جد الأسرة المجيد على ربها العتيد وحده وإن كان ذلك من حقوق جميع أفراد تلك الأسرة ويبلغ عدد أفراد كل أسرة في الزمرة ومنهم الخدم نحو ثلاثين شخصا تابعين لرئيسها الذي هو أكبر أفرادها سنا وتقوم النساء بتدبير منزل الأسرة حصرا ويعاملنا برفق ولطف وإن كنا يرقبنا رقابة وثيقة وإذا حدث أن اقترفت إحدى الفتيات خطيئة وهذا ما يندر وقوعه قتلها أقرباؤها ويرجع إلى القرآن والعادة في أحوال حضريي العرب الشرعية ويفصل شيخ في خصوماتهم وقد يرضى أهل القتيل بالدية ويفضلون القصاص عليها في الغالب ويؤدي كل قتل إلى تعاقب حوادث القتل بتعاقب الأجيال ولا تقع حوادث القتل إلا نادرا لما ينشأ عنها من النتائج الخطرة ويحترم الأعراب أنفسهم حياة الإنسان حين النهب خوفا من الثأر وما يؤدي إليه الثأر من تأصل العداوة وتأرثها ويكون الثأر نافعا عند من هم على الفطرة وإن ظهر أول وهلة عملا همجيا فهو يمنع حوادث القتل التي تقع لا محالة عندما يكون القانون رحيما وهم يرونه أحسن القوانين لأنه الدواء الوحيد ولا نظام يكره الأفراد على العيش ضمن الزمر وإنما الضرورة تلجئهم إلى ذلك ففي المجتمعات التي لا يركن الإنسان فيها إلى حماية الحكومة يكون وهو منفرد من الضعف ما يعد معه محكوما عليه بالزوال وبهذا أيضا نفسر التفاف كل زمرة عربية في كل مكان حول رئيس حفظا لحياة أفرادها والحق أن هذه الزمرة الصغيرة ليست غير شركات لابد منها لحفظ حياة الأعضاء الذين تتألف منهم ويقوم نظام القبائل البدوية على مثل هذه الضرورة ويتصف نظام القبائل هذا بعدم التحول اتصافها به وليس ببعيد أن كان عجز الفرد في كل مجتمع ضعيف النظام سبباً لظهور تلك الزمر فإذا ما قامت حكومة مركزية مقام الزمر في حماية الأفراد زالت تلك الزمر عن الوجود أو كادت ونذكر بجانب أفراد الأسر التي تتألف منها الزمر وتقاسمها المنافع فريق الخدم الذين إما أن يكونوا قد أتوا من الخارج طلبا للرزق وإما أن يكونوا من زمر أخرى لم يألفوا العيش فيها وإما أن يكونوا من زمر منحلة لنكبة حلت بها أو لعلة أخرى وأمور الزراعة هي أكثر ما يمارسه هؤلاء الخدم الذين يصبحون بذلك من المزارعين والذين يتقاضون ربع الغلة غالبا في مقابل أعمالهم ثم يعد هؤلاء الخدم من الأسرة ويأكلون من طعامها وليس من القليل أن يتزوج خادم إحدى بناتها ومما يحدث على العموم أن يشرط على الخادم أن لا يأخذ أجرة سوى طعامه وثيابه لسنين كثيرة وعقد مثل هذا يذكرنا بما صنعه يعقوب مع لابان ليتزوج رحيل وعقد مثل هذا يثبت لنا ضعف التحول في طبائع العرب وعاداتهم منذ العصر الإسرائيلي وقد يحدث أحيانا كما كان يحدث في ذلك العصر أن يطالب الحمو بإطالة مدة الخدمة وإن لم يشرط ذلك في العقد وسواء على الخادم أتزوج إحدى بنات سيده أم اقتصد مبلغا من المال ليتزوج وليشتري بعض الأنعام وليؤلف أسره وليزرع لحسابه الخاص لا تكون الخدمة عند أولئك الناس الذين هم على الفطرة سوى مرحلة لبلوغ ما هو أعلى منها وجميع من ذكرنا من الأهلين هم من القائلين بمبدأ تعدد الزوجات شأن جميع الشرقيين والضرورات هي التي تبيح لهم تعدد الزوجات كما نبين ذلك في فصل آخر والزوجاتهن اللائي يحرضن أزواجهن قبل أي إنسان على تزوج نسوة أخرى ويوجد لحضريي حوران ككل بلد مجاور للصحراء وكمعظم جزيرة العرب صلات بالاعراب الذين يضطرون إلى السلب لعدم كفاية ما تنتجه مواشيهم وخيولهم وجمالهم ومصالح الأعراب والحضريين متناقضة تناقض مصالح الصائد والطائر فالصائد يرغب في أكل الطائر والطائر يسعى لكي لا يأكله الصائد ولكن الضرورة التي هي أقوى مهيمن على الإنسان لم تلبث أن وفقت بين مصالح فريقي العرب المتناقضة وذلك أن الحضريين يدفعون إلى الأعراب في كل سنة من المال ما يقابل حمايتهم لهم وأن الأعراب يذبون عن الحضريين طمعا فيما يأخذون منهم وهذا يعني أن الحضريين يتركون بعض غلاتهم لينقذوا بقيتها وهذا لا يختلف في غير الشكل عما يدفعه الرجل المتمدن إلى إحدى شركات التأمين من المبالغ لتضمن له ماله ولا عما يدفعه إلى الحكومة من الضرائب لتؤدي منها رواتب الشرط والقضاء وسائر الموظفين الذين يكفون الأذى عنه والحق أن أولئك العرب الذين لم تكن لهم حكومة لتدفع رواتب إلى الشرط والجند ولتمنع بذلك سلبهم يضطرون إلى مدارات قطاع الطرق، والنتيجة واحدة، وليست النفقات أشد وطأة، وتصبح القبائل البدوية حليفة للقرى المجاورة في مقابل ما تدفع إليها هذه القرى من الأتاوة، وتقوم بالدفاع عنها إزاء الأعراب الآخرين الذين يمكنهم أن يهاجموها، ولا يحدث مثل هذا الهجوم إلا نادرا لقلة ما يظفرون به من الغنائم من غزوهم لقرية تحافظ عليها قبيلة أخرى، وتشابه مساكن حضري حوران مساكن سوريا فيتألف كل بيت فيها من جناح للغرباء ومن جناح للأسرة ومن مرافق وساحات وأصابل وما إليها وتحيط الحواجز بغماء البيت ويصنع هيكله من الخشب وجدره من الصلصال ويتألف أثاثه من الفرش التي ينام عليها المساكن لندع الآن جانبا حياة العرب الاجتماعي وهم الذين اتخذتهم مثالاً ولنتكلم قليلاً عن حياة العرب المنزلية في مختلف الأرياف فنتحدث عن منازلهم وطعامهم وأزيائهم إن بيوت طبقات العرب الوسطى والدنيا على جانب كبير من البساطة وهي تختلف عن بيوت أغنياء العرب الزاهية التي سنصفها في الفصل الآتي وطراز تلك البيوت العام واحد في الشرق كله وهي تفقد كثيراً من مظاهرها الشرقية الأصلية في البلاد التي صار للأوروبيين نفوذ فيها وليذهب إلى بعض القرى في سوريا والجزائر ومراكش من يرغب في رؤية تلك البيوت المربعة البيض ذات السطوح والشكل المكعب والفرج الضيقة والتي تكتسب منظرا عريقا في شرقيته عندما يحيط النخل بها وتختلف أنواع المواد التي تبنى بها تلك المنازل كالحجارة والملط وغيرها باختلاف البلدان والبيئات فإذا نظرت إلى منازل العرب القائمة على ضفاف النيل مثلا رأيتها من الأجر المصنوع من طين ذلك النهر الممزوج بالتبن والمجفف بفعل الشمس وأنه يندر أن يزيد ارتفاع بعضها على ثلاثة أمطار وأنها لا تدخل إلا من باب ضيق جدا وأنه لا يوجد في منازل فقراء الفلاحين من المنافذ سوى أبوابها وأن منازل ذوي اليسار منهم تتألف من أقسام كثيرة مستقلة من بيوت للسكن وحظائر للأنعام وأبراج للحمام إلى آخره وأنه يحيط بتلك المنازل جدر طينية مكلسة وأن أثاثها يتألف من فرش فقط وأنه قل ما يوجد فيها متكأ وأن الثيابة تعلق على حيطانها وأن الفرش واللحف تطوى في كل صباح وتوضع على الرفاف وأنه يحيط بأغمية البيوت حياط على العموم وهنا أنبه القارئ إلى أن المنازل العربية وأبراج الحمام في مصر تمت إلى المباني الفرعونية القديمة بصلة القرابة وقد كانت تتمثل لي من بعيد أبراج الحمام المصرية الكبيرة أحيانا كبعض البيوت الأوروبية وما يحيط بها من المرافق أطلالا لبعض المعابد المصرية فأبراج الحمام المصرية مقتبسة من صروح قدماء المصريين والمنازل المصرية تميل إلى الشكل الهرمي الذي يظهر أنه دستور فن العمارة الفرعونية وبهذا وحده يبدو تأثير الطراز المصري القديم في طراز البناء الإسلامي ويزول العجب عندما نعلم أن سكان وادي النيل حفدة لقدماء المصريين أكثر من أن يكونوا عربا الطعام يقتصر فقراء العرب في طعامهم على الطلم وبعض الخضر والفواكه كالموز والتين والرطب ويحتوي طعام الموسرين منهم على اللحم في الغالب وتعد الفراريج المقطعة المخاطة في الصحن بالأرز أكلة المصريين الوطنية ويعتمد أهل الجزائر في طعامهم على الكسكسو المصنوع من العجين المحبب المخلوط بأنواع اللحوم سيما لحم الضأن ومهما يكون العربي فقيرا ومهما يكون العربي بدويا يبالغ في اقتراء الضيف وينفق في هذا السبيل من سعة ويؤتى بصحون الطعام على طبق كبير من النحاس ويجلس من حوله القرفصاء ويتناول الطعام بالأيدي لا بالملاعق والشوكات التي ليست موجودة ويكون اللحم مقطعا سلفا وتؤخذ من مختلف الصحون قطع من اللحم وتدحرج في الكف حتى تصبح كبة ومن أدب المائدة عند العرب أن تقدم هذه الكبة إلى الضيف ليزدردها ومن سوء الأدب رفضها فإذا ما كانت تلك الكبة من صنع عربي لم يقم بما أمر به القرآن من الوضوء كانت من نوع حبوب المرضى العسيرة الهضم وإذا ما فرغ الضيوف من طعامهم أحضرت إليهم الطسوت ليغسلوا أيديهم ولا تزال الطباخة العربية في المراحل الأولى وقد أتيح لي مع ذلك أن أرى على الموائد العربية من أنواع الطعام ما تجله الموائد الأوروبية ولسيا ما الفاخرة والقشديات المتقنة وقد حذق العرب عمل الحلاوة والمرببات كثيرا والماء هو ما يشربه المسلمون عادة ولكنهم في الشرق يشربون العرق المصنوع من البلح والممزوج بالمستكاء وذلك مع قليل من الجهر وليس بمجهول أن موائد النساء العربيات مستقلة عن موائد الرجال وأن أزواج رب العائلة وبناته يبالغن في خدمته ولا يأكلن إلا بعد أن يتم طعامه الأزياء يعجب المرء حين يتصفح إحدى المجلات التي صدرت منذ قرن والمجتملة على صور للأزياء التي شاعت في أوروبا وحدها في غضونه من تحول آراء الأوروبيين وأذواقهم في الأزياء ومحافظة العرب على أزيائهم التي ألفوها منذ 12 قرنا مما يدل على ثبات تقاليدهم أجل لم تكن أزياء المسلمين واحدة في جميع أنحاء فريقيا ومصر وسوريا وجزيرة العرب ولكنه يسل تبين ما بينها من الشبه العظيم وهي ترد إلى جلباب وعباءة دائما والعباءة زرقاء أو سوداء في مصر وبيضاء في الجزائر ومخططة بخطوط بيض وسود في سوريا إلى آخره وقد يكون غطاء الرأس أكثر مما يتحول من الأزياء العربية ومع ذلك فإن غطاء الرأس قد تحول ضمن دائرة ضيقة ففي مصر يلبسون الطربوش والعمامة وفي سوريا يلبسون الكوفية وهي منديل زاه الألوان يلف به الرأس وهو مصنوع من وبر الإبل وفي الجزائر يستر الرأس بغطاء أبيض يستقر عليه بشطن مماثل للعقال وليس لأزياء النساء أنواع في غير الطبقات الموسرة ويتألف لباس المرأة الفقيرة من حلة طويلة مشدودة من الوسط بنطاق ومن غطاء لا يترك من الوجه شيئا ظاهرا سوى العينين ويتألف ثوب المرأة المصرية من جلباب أزرق مصنوع من القطن. ولا تعرف المرأة المصرية ولا الشرقية المشد وما إلى المشد من وسائل التجميل المصنوعة. ومع ذلك فإن الفلاحة المصرية ذات باخترة تائهة تدهش رجال الفن وتذكرنا بباخترة الإهات ودماء الأغارقة والإنسان وقت ما يرى الفلاحة المصرية الناهدة الضامرة الكتف الحاملة إناء على رأسها تمشي بالتزان. يقطع حقا بأن أمهر الخياطين في أوروبا لم يوفقوا لمنح المرأة الأوروبية مثل هذه المشية على الرغم مما يلجأون إليه من وسائل التجميل المصنوعة الغالية وأقول زيادة على ما تقدم وذلك لكي لا أعود إلى دراسة الأزياء عندما أبحث في شؤون عرب المدن إن ملابس أغنياء العرب معقدة ولكنها أنيقة وهي مؤلفة من قمص من الحرير أو الشفوف ومن صدرات مترزة بالذهب ومن سراويل واسعة إلى آخره وإن النساء يلبسن وقتما يخرجن من بيوتهن مآزر ويسترن وجوههن ببراقع وليس من المفيد أن نسب في بيان الزي عند العرب بأكثر مما تقدم وما نشرنا في هذا السفر من الصور الكثيرة أفضل من كل إضاح فأرجو أن يتبين القارئ عالم الشرق الذي يختلف عن عالمنا من خلال صور الأزياء والأمثلة والمباني وما إليها أكثر مما يوصف ذلك العالم الذي لا يتجلى من غير أن يلقى في الروع باهر الصور وزاهي الألوان